Słuchaj, الفتح بسم الله الرحمن الرحيم Komisarzu, فتحنا لك Panie Komisarzu, ليغفر لك الله ما تقدم من Panie وما Panie ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك 111. وينصرك الله نصرا عزيزا 112. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 113. ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ضِعْفًا بِاللَّهِ اظَّ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 111. شاهدا ومبشرا ونذيرا 112. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا 113. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم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 أهلونا يقولون بألسنتهم وليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل أَلَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُنِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَضَلَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ ذِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا ذين اليك كافرين سعيره ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَنَّفُونَ إِذًا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ تَاخُذُوهَا دَرُونَا نَتْبَعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ إِن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكَ قَالَ اللَّهُ من 119. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم ألي بأس شديد تقاتلونهم, تقاتلونهم أو يسلمون فإن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 111. ورسوله جنات تجري من تحتها الأنهار 112. ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنت 119. ورزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا 110.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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ مِمَّا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الله التي قد خلت من قبل، ولا تجد رسلا له وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه ببطل مكة من بعد أن أذفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا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 أن تطعوهم فتصيبكم منهم عرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَةَ بِالْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ لِمَسْتِدَ الْحَرَامِ إِشْآءَ اللَّهُ آمِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ الرَّحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تراهم ركعا 119. يبتعون فضلا من الله ورضوانا 110. في وجوههم من أثن السجود نارك مثلهم في التوراة ومثلهم في